وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نَاقًا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاءً Altyazı